واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وقام وافضل من حج وصام بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والالتزام بشرع الله سرا وعلانيه والاستقامه على دينه والعض على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالواجب وإياكم والشدود والاختلاف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 وقبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تطاول الزمان وتتعاقب عليها الأجيال زمنا بعد زمن وفوجا إثر فوج إنها الكعبة إنها الكعبة البيت الحرام يا رعاكم الله هذا البنيان التاريخي الذي كان دوحه عند الزمزم لا يراها إلا أم رؤوم هاجرت بطفلها الرضيع في واد غير ذي زرع لا انيس به ولا ماء ولا شيء يحفظهم الله بعنايته وبرعايته ليجعل من هذه الهجره موطنا وبناء تهوي إليه أفئدة الناس تهوي اليه افئده الناس مشرئبه الى عرصاته ومناسكه لتبدأ مرحلة البناء من الصفر حتى تصل إلى هذه الملايين. نعم، لتبدأ من عناء السفر ومشقته، ولقائه وشدته، مفاوز وقفار، فيافي وبحار، طريق غير آمن، طريق غير آمن، وعودة غير مضمونة، أسافار غامضة. يغلب على الظن عدم السلامه فيها سهول وهضاب سلكها انبياء ورسل الباري جل شانه نعم انبياء ورسل انبياء ورسل قد رفعوا اصواتهم بالتلبيه لباريهم وخالقهم جل وعلا استجابه لدعوه ابيهم ابراهيم التي امره الله بها بقوله واذم في الناس بالحج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 حاجا يلبي لخالقه يلبي لخالقه ومولاه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك هذه التلبية العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملبن يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر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 صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا وجاء عن عروة عند البيهقي ايضا ما من نبي إلا وقد حج البيت إن هذه الأطياف إن هذه الأطياف لتربط حاضرنا بماضينا وتذكي مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الدين وبقبلة المسلمين العامرة ولن يكون هذا نهاية المطاف فإن الأجيال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 انه البيت المعمور إنه البيت المعمور عباد الله البيت المعمور الذي لا ينقطع عنه المصلون ولا الطائفون ولا الساعون ولا المنبون له في كل لحظه عمار وتهفو اليه في كل ثانيه اشواق وافئده محفوظ محمي بحفظ الله وحمايته رد الله عنه كيد ابره فجعله في تضليل وارسل عليه طيرا الابابيد وارسل عليه طير ليكون ايه وعبره لكل من هم بالكيد في بيته او الالحاد في حرمه ومن يرد فيه بالالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم روى الحاكم وصححه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 قال أؤمنكم قالوا فإنك تريد بيتا فإنك تريد بيتا منعه الله ممن اراده قال فما يذهب هذا البلاء عني قالوا تتجرد في ثوبيك ثم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم تدخل فتطوف فلا تهيج احد من اهله قال فإن أنا أجمعت فان انا اجمعت على هذا ذهب عني الريح وذهب عني العذاب قالوا نعم فتجرد لله ثم لبى فادبرت الريح كقطع الليل المظلم حجاج بيت الله الحرام انكم قد تلبستم بنسك تذكى فيه الاجواء الروحانيه وتستنشق من خلاله نسمات ايمانيه تجعلكم من الله اقرب وعن معصيته ابعد تلامسكم انفاس الاخوه والعدل والمساواه ستناجون ستناجون في هذا النسك ربكم بلغات مختلفه لا تشغله لغه عن لغة لا تشغله لغه عن لغه ولا لسان عن لسان ولا دعاء عن دعاء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 هو سلطانهم جميعا متمثلا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لنحقق بذلك القول الباري ليشهدوا منافع لهم إذ أي منفعه أشد من التعارف والتآلف برابط الكتاب والسنة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته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 جمعا وقصرا باذن واقامتين ثم يبقى بها حتى طلوع الفجر الا الضعن والضعفه فلهم ان ينصرفوا فيها بعد منتصف الليل فاذا صلى الحاج الفجر بالمزدلفه وقف عند المشعر الحرام استحبابا والمزدلفه كلها موقف فيدعو الله طويلا حتى يسفر جداء انت يسر له ذلك وليس واجبا عليه ثم يسير الى منى فيرمي جمره العقبه وهي اقرب الجمرات الى مكه يرميها بسبع حصيات صغيرات يكبر مع كل حصاه ثم ينحر هديه ان كان متمتعا او قارنا ثم يحلق ويحل من احرامه فيباح له كل شيء حرم عليه كل شيء حرم عليه بسبب الاحرام الا النساء ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الافاضه وسعي الحج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 افعل ولا حرج متفق عليه ثم يبيت الحاج بمنا ايام التشريق وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم متفق عليه فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان لم يكن متعجلا كل جمره بسبع حصيات يبدا بالجمره الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والسنة في الرمي في هذه الأيام بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره ومن أراد أن يتعجل فليرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر ثم يخرج من منى إلى مكة ولا يضره لو غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع فإذا قضيتم منسحكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين, اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمسافرين والمعتمرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحة ومغنما